الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ونسكر ربنا سبحانه أن هدانا الاجتماع لدراسة كتابه ومعرفة تفسيره وتأويله قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته وإننا إن شاء الله نرجع إلى ما كنا قد بدأنا أن تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنعلن ذلك بحول الله وقوةه حتى يعرف من كان يظن أننا مستمرون في مراجعة العمدة تكاسل عن الحضور نظرا لاعتقاده أننا لازلنا في شرح العمدة ولذلك ستكون الآن مراجعة بحول الله وقوته لسورة الفاتحة ثم بعد أن نمضي وقتا يسيرا في مراجعة ما مضى نكمل ما تبقى من الآيات البينات التي أنزلها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم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 تصحيح مراجعة تصحيح القراءة وبيان واضع خطأ بعض القراء فيها والحقيقة أن من لم ينطق بحرف واحد من الفاتحة تبطل صلاته كلها, كلها نعم إذا تعمد ذلك تبطل صلاته كلها لكن إذا سمعت إنسان قد أخطأ في حرف نعم وغلب على ظنك لا شك وهو كذلك أنه متأول كما نسمع قراءة أحيانا من يخلفنا في هذا المسجد أحيانا بعض كالطات ولا الطالين كأنها تخرج طاء فهنا لا تبطل صلاة بالخلفة لأن النبي قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وله فإن أخطأوا فلكم وعليهم ونحن نعلم أن هذا جهده وهو يظن أن قراءته صحيح نخاف على بطلان من خلفه إذا رجع عرضنا أنه يقدر وعانت هذا الذي كن رجل متأول فقال ولا الضالين ولا الضالين هكذا يظن أن هكذا ما يستطيع إلا أكثر من هذا فرضا فيدل على أن من ترك حرفا واحدا في من الفاتحة تبطل صلاته إذا كان متعمدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يعني بكل حروفها وهذا مغطن الآن أذكره يشترك فيه كثير من الناس فلو تعمدوا بطلت صلاتهم لكن ما مضى من الصلوات التي كانوا يقرؤون فيها هكذا فصلاتهم تجرى على الصح اهدنا الصراط المستقيم انظروا الآن لا يشعر أحد منكم بالخطأ أين هو لكثرة من يقرأ بذلك نعم هل تشعر أين الخطأ في قولي اهدنا الصراط المستقيم تشعر؟ ما شعرت؟ امريكي شعرت؟ ها ما شعرت؟ شعر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط بخفائه ولكثرة من يقرأ حتى صارت رق سمعك انه او يغلب على ظنك ان هذه قراءة صحيحة كثرة من يقرأها حتى امت كثير النساج انا الذي قرأته الان حرف الطاء مخفف هذا يبطل الصلاة يبطل الفاتحة يبطل قراءة الفاتحة فقلت المستقيم لو أني فخمتها لظهرت المستقيم فهمتم الآن فذكرت حرف ال أو قرأت حرف الطاء لكن على وجه المخفف المستقيم فظهرت كأنها تاء وهي طاء المستقيم سمعتوها الآن الخيرة ايه نعم وهي المفتوح مفترض ان تكون بالتاء فتقول المستقيم مست كأنك تقول كذا بيع المسترسل المسترسل كرر المسترسل المسترسل لا تقول المسترسل فتخطئ في حين ان نقول المستقيم ليس المستقيم نعم فهذا موضع كثير من القراء يخطئون فيه دقق في قراءتهم تسمع المستقيم الطاء يجعلها بدل التاء لكن مخففة فلا تظهر إلا وكأنها تاء وهي طاء حين تبطل الصلاة لا شك لا أن يأتي بالحرف على وجهه كذلك البعض يأتي إلى ما يشبه مذهب المشركين في تفسير قول رب العالمين وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة أي كما قال ابن عباس الطاعة فجاء المشركون وقالوا الوسيلة هي دعوة الأولياء من دون رب العرض والسماء فسروها بعكسها فالآية دلت على التوحيد لأن الوسيلة التوحيد فما دونه وهؤلاء يريدون منها الشرك يحرفون الكلام عن مواضعات وهذا يحصل في المعنى لكن هنا يحصل في اللفظ ما هو يقول إياك نعبد وإياك نستعين فيياك هو ضوء الشمس فكأنه يقول إنما أعبد ضوء الشمس فلا بد حتى يخرج عن هذا أن يشدد الياء فيقول إياك لا يقول إياك إياك هو ضوء الشمس فهل تعبد ضوء الشمس ولا تعبد رب ضوء الشمس تعبد رب ضوء الشمس فلا بد أن تقول إياك بالتشديد الياء بتشديد الياء إياك نعم وحينئذن لا بد ان تصلح لفظك عند النطق الياء فتقول اياك نعبد واياك نستعين من غير تكلف ومن ذلك مما سمعت القراء او مما تسمع القراء يخطئ فيه ترك تشديد الراء او تكرارها الرحمن تكرار خطأ تردد الراء هذا لم يحفظ في قراءة النبي الرحمن تر كذا غلط الرحمن بالتشديد مع ترك التكرار فلا تقول أر يتردد يهتز اللسان ويضطرب ويصطك بأعلى السقف سقف الحلق فتخرج يخرج الحرف مكررا نعم بل شدد في ذلك وقل الرحمن الرحيم نعم وكذلك وكذلك اللام فانها مشدده ولذالين ولا تخففها تقول ولا الضالين لابد أن تمسك لسانك وتستطيل في الحرف حتى يظهر التشديد في اللام فتقول ولا الضالين وليس أن تخفف لأن الحرف المشدد عن حرفين كما قيل فإن تركت التشديد فكأنك نطقت بحرف واحد كذلك من أخطاء القراء وهذا منتشر كثيرا أنك لا تسمعهم في قراءة الفاتحة يفرقون بين الصاد الأولى والصاد الثانية في التشديد وقد أخذ ذلك عن شيخنا العلامة في القراءات عبد الرحمن أو علي الحذيفي علي بن عبد الرحمن الحذيفي وهي التفريق بين الصاد الأولى والصاد الثانية في القراءة واخدت ذلك شمعا إن دققت فيه من ما قرأوا له أسانيد عالية حفظه الله تعالى من مكر الحاسدين فتجد أن بعضهم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم خطأ لابد ان تشدد على الصاد الاولى وتخفف الصاد الثانية ويظهر اثر ذلك في قراءتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم فيبدأ الحرف الاول او يبدو مشددا والثاني مخفف أما تساوي بينهم وقد علمت أن الأول مشدد فتخفف هذا وهذا ما الفرق؟ مرادرة نعم فإذا حلي بالأل يشدد هنا فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فانظر الفرق الآن بين الصاد الأولى والصاد الثانية فإذا بعد اليوم لا يسمع منك التسوية بينهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما فرقت شدد الأولى وخفف الثانية نعم وكذلك زيادة الحرف ماكي يوم الدين إذا كان عندك مالك ومالك يكون مالكان أو أكثر مجموعة من لك فتقول هؤلاء هم مالكي العقار هذا بالكسر البليار بلياء مالكي العقار يملكونه مجموعة نعم لكن الحرف هنا الكاف مكسور وليس في هيئة حتى تبالغ فتستطيل فتخرج عن المقصود فتقول مالكي يوم الدين أقصر مالك يوم الدين ففرق بين الكسر والياء فرق بين الكسر والياء لأنك إذا زد حرف من الفلفاتحة ابتدعتها ابتدعت وحينئذ إذا كان اللحن جلي تبطل الصلاة هي مالك وهو واحد ولا ملاك مالك واحد مالك وهو الله فرا ما تقول مالكي يوم الدين صويت ملك ها شرك شرك هذا إذا كان كان مجموع من البشر يملكون يوم الدين مع الله اي هذا بالله من يقول هذا فاجعله واحد وهو الله مالكي يوم الدين بالكسر وقعت طيب فصحح حين حينئذ القراءة طيب من يقرأ الفاتحة مرة ثانية لكن افهم الناس بصوت عالي اعطاها الميكروفون اخ بشي اسمعون في الانترنت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 بارك الله فيك حسنت أعد الصادين مرة طبعا عند إهدين الصراط بين أه الناس الفرق مام. إهدين الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم جيد إذا إذا ما غبت يعني خمس الآيات إن شاء الله في السراكب اليوم إن شاء الله لو تبدأ تقرأ لنا في بداية الدرس إن ما حصل طارق وغبط فيقرأ غيرك إن شاء الله فأقول يجب على المكلف تصحيح قراءته لأن إذا غلطها في قراءته فلحن فلح لحنا جنيا لا يسمى أنه قرأ قرآن فيكون خالف الرحمن فتكلم غير ما أنزل هذا من جهة غير الفاتحة أما الفاتحة فيترتب عليها وطلان الصلاة إذا كان لحن جلي كان تقول أنعمت عليهم يا ذنب الله فتجعل المخاطب بالإنعام أنت العظيم راجع إليك بضم التاء، فهذا يسمى لحن جلي، فلا بد من الفتح حتى تنسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فتقول أن عمت عليهم نعمة من الله صادرة، نعم؟ أما إذا كان اللحن ليس يعني بجلي؟ فلا تبطل الصلاة ولكن إذا كان اللحن جلي فحينئذ لابد من متابعة أحد القراء وأختار لك الشيخ علي بن عبد الرحمن حذيف في في ذلك أنه تخصص فذهب إلى مصر وغيرها من البلدان المستطاع أن يسمع منها القراء الأسانيد العالية فهو متقن وله مصحف كامل فإن استطعت أن تقرأ الخفت خفت أن تذهب مركز فيه حزبيون أو أهل البدع فتخاف أنك يذهب تحفظ عندهم أغوك يظهرون بدعهم فيكفي أن تسمع للشيخ كل يوم عشر آيات تردد والتسجيل وتسمع كذا الصحابة تلقوا القرآن فقلدهم او اتبعهم في ذلك سمعوا من رسول الله سمع فان تسمع الشيخ لانه جاهد في اصلاح الحرف بعد الحرف فهو متقن حفظه الله جزاه خير على الاسلام وكان سبب لا شك في تصحيح قراءات كثير للنس فتأخذ عشر آيات من قراءة الشيخ المصحف والآية تسمعها منه ربما عشر مرات حتى تتقن نعم لا غنى لك عن مدرس لكن هذا في حالة الضرورة تعرفون في حالة الضرورة فتح الله على الشيخ الباني ما لم يفتحه على مثل الشيخ بن باز الشيخ بن باز وجد في جزيرة العرب هنا مشايخ بن إبراهيم وغيرهم وتلقى العلوم الشيخ ما وجد إلا القليل في الشاب والده كان متعصر مثل أحناف يعني فلم يستطع أن يجد من الشيوخ مثل ما وجد المشايخ فحينئذ لما طلب العلم الشيخ علام الباني وعلم خطير ودقيق علم الحديث وبلغ الجهد فيه فتح الله عليه حتى شهده العلماء العصب أنه من ذوي العلم في هذا الفن وقال العلماء العثمين لا يبارى في علم الحديث هذا قصدي أن الله يوفق الإنسان بحسب القدرة أما إذا أهمل في السبب فهنا قد يخذل ومثلا أنت بلد فيها حلقة وفيها كذا لا تحتزل في المكتبة تقرأ لوحدك لكن يصور في بلد حاولت هاجر إلى مثل المملكة مثل بي فيبي متعطشون دائما يتصلون أو بعضهم يتصل يقول نريد أن نجي نجرا في السعودية نستفيد حقول ما عندنا يا أخي نظام إقامة لك ولا أستطيع حقيقة أتي بك ويقول إيش فعل فمدى هذا إذا ما وجد من كان هواب في أول كان الشيوخ لكن عند عدم وجود الشيوخ يأتي الفتح تعرفون على الحضرمي كيف مشى على الماء ما في سفن فتوكل الله مشى في كتاب الموافقات قال جرت السنة من عهد السلف أن الفتح يعني يكون في الحلقة فإن من أراد أن يفهم العلم وحده في كتاب يقرأ المرة بعد المرة في المسألة فلا يفتح عليه فيأتي حلقة يسمع الكلام من الشيخ أو الأستاذ في الحلقة فيفتح عليه بغطة يفهم المسألة بركة في الحلقة لا توجد في الكتب نعم بركة في الحلقة لا توجد في الكتب طيب لا نطيب نقول أولا لنراجع ذلك الذي درسناه فما فمانعنا بسم الله الرحمن الرحيم ما معناه وهي الاستعانة أو التبرك الاستعانة أو التبرك والجار المجرور متعلق المحذوف يقدر بحسب الفعل التي يق الاقرأ فقدر المحذوف إما أن يكون فعلا فيسبق البسملة وإما أن يكون اسما فيتأخر عنها وكل له دليل فمن قدم الفعل أخذ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ومن أخر الاسم أخذ بقوله بسم الله مجريها فحينئذن يكون التقدير بعد أن تعرف الاسم وأنه الذي يدل على المسمى وأن الله اسم خاص به لا يجوز لحد يتسمى به فيكون التقدير لو أقرأ الإنسان القرآن أقرأ حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواسلة فالرحمن ينظر فيه الصفة عباده المؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما نعم فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم الرحمة الواصلة فتكون التقدير اقرأ بحال كوني مستعين دي الخلائق واجل تسعة وتسعين بالعالمين الالف واللام هنا للاستغراق لان احيانا تكون الالف واللام للعهد، احيانا تكون الاستغراق بحسب سياق الكلام ودليل اللفظ العرفي فمثلا لو قلت لك إذا دخلت من الباب فخلع عليك أدباً مؤدبك أقول إذا دخلت من الباب فخلع عليك فهنا كلام يحتمل كل باب في كل استغراق ويحتمل يكون باب معين في كل العهد مثاله لما نكون في جلسة عامة مع الناس مرشدهم إلى ذا الدخول من البيوت في سياق الكلام يقول إذا دخلتم الباب يعني عند الناس خلعوني عليكم الناس يتأذون تدخل بيوتهم بنعلك فأعني إيش ألفوا اللهم الاستغراق ولا عادونا الاستغراق لأن السياق يدل عليه نعم لكن جاء واحد دخل من هذا الباب بالذات لابسنا عليه أقول يا أخي دخلت من الباب فاخلعنا عليك أريد العهد أعهد هذا الباب بعينه نعم أعهد لهذا الباب بعينه فلما قال الله الحمد لله هذا للاستغراق ومعناه جميع المحامد مستغرقة لله والحمد هو الثناء على الله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال الخاصة به والتي لا يشبهها خلق ولا إنسان وهي الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه فتحمد الله لصفات اختيارية فيه لا توجد ولا يشبهها غيره ولذلك من الشرك الأكبر أن تقول الحمد للنبي لأنك استغرقت المحامل للنبي والتي لا تجزد لله للصفات الكمال فيه والنبي ما عنده صفات كمال مثل الله لما عنده كمال بشري صلى الله عليه وسلم كامل في الخ في الكرم كامل كمال بشري ليس ليس كمال إلهي ليس كمثل شيء فالذي ليس كمثل شيء وهو الله هو الذي يخص بالحمد فيقال الحمد لله فالشرك الأكبر أن تقول الحمد للنبي فإذا سمعت العام يقول ذي أنكر عليه قل بل لله الحمد واللام هنا للاختصاص أي المحامد مختصة بالله نعم رب العالمين العالمين هو الماء الرب هو المالك المتصرف والعالمين كل ما سوى الله من العرش إلى سابع عرض ومن حول ذلك من المجرات والكواكب والنجوم هاو كله العالمين وعالم الطير والجن والإنس والحشرات والأسماك كل ذلك يدخل في العالمين فكل ما دون الله أو ما سوى الله من العالمين من السماوات والأرض هذا اللفظ فيه ترهيب ولا ترغيب لما نقول رب العالمين فمما يملكه ويتصر فيه قلبك فيقدر الله الآن وانت جالس بكلمة كن يتوفاك فترى مصيرك في القبر والجنة والنار فلا يدق الآن إلا بأمر الملك المتصرف سبحانه قلبك فإذا قال له كن ساكتا سكت وحصت لك الوفاة في لحظتك إذن هذا الوصف كونه رب العالمين وصف ترغيب ولا ترهيب أنه رب العالمين والمتصرف في كل العالمين بكلمتكم هذا كما قال المفسرون وصف فيه ترهيب أن لا قادر عليك والذي يخوف العلماء من الله ما هو أنه ما يعتقدون الله على كل شيء قدير لذلك قال إنما يخشى الله من عباد العلماء فلما فهم العالم أن الله على كل شيء قدير احترم أو أجل الرب بأن لم يخلص بأن لم يرأي أحد خائف أن الله تطلع على رياء في قلبه يعذبه إذا نطق العالم خاف أنه يخون في كلامه فيعذب الله لأنه على كل شيء قدير، فرب العالمين وصل ترهيب، كذا قالوا فيه ترهيب، والقرآن مثاني إذا جاء ترغيب قيل جاء بعده ترغيب، فلما قال مرهبا الرحمان مالك نعم رب العالمين قيل جاء بعده الترغيب وهو الرحمن الرحيم وقد مضى معنا الرحمن الرحيم رحمة الرحمن الواسع الرحيم ذو الرحمة الخاصة مالك يوم الدين خص يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب بالملكية لأن قبله يحصل الاشتراك فبعض الناس أو لو كان يملك نصف الأرض يبعث عاريا الملك الذي يكون تراث الدنيا ملك وترى أبهت اللباس وفخامة ال النعاء المركب ونظارة الوجه من الملك والعز الدنيوي الذي يظهر أثره حين على الوجه وإذا به يوم القيامة الذي كنت تعرفه وتراه إن أراك الله يا تراه بمبعوث عاري ليس معه حتى مفتاح سيارته التي كان يركبها وليس معه قلم يأمر به ويناء ولا ورقة ولا شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهار فترى يحشر الملك بجانبه فراش قصر إذا دفنوه بجانبه وهذا لا يلتفت إلى هذا وهذا لا يأمر هذا الملك له ما يقول له يوم الدينه ما راحين خلق الدامة يمشي حتى الامر هذا يقول خلق قدام ما يقدر عليه الملك وفراش بجانبه في الدنيا كان يقول له ما يقول الكلمة الا يتأولها ربما ويفعل قبل ان يكاد ان يأمر في الدنيا من الخوف من الملك الان ما يملك حتى الامر ولا يملك مال يحمله بجيء معه ولا لباس بل عورته مكشوفة الملك يوم القيامة عورته مكشوفة عورات الناس مكشوفة لانه يبعثون حفات عورات غرلة ليس مختونا ولا يقدر لخادمة أن يقول خلّك قدامي ما أدري شو بيصير لك قدام ولا ماشي للحشر ما يقدر يأمر بأي شيء لأن الملك ذا يوم يذن لله سبحانه فلا يملك لا قطعة أرض ولا قصر ولا الكلمة هذه افعل لا يملك أذن لهم بشيء واحد أهل القيامة بأن يتكلم بعضهم مع بعض في شأن شأن الحساب. وحينئذ بعد أن يتشاوروا يأمر من يأمر أو يذهب بعضهم يطلب من من, من نوح أن يشفع لله يقامة الحساب فقط ولا غير مسموح لهم أن يتكلموا بعضهم مع بعض إلا في هذا الموضوع. ها؟ لا أذكر والله هذا المثاب في حديث يوم فر المرء من, أبي من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه هذا يمكن تفسير آية تذكرها ويراجع أنه هل يطلب طابا حقيقيا أو أنه يتوقع أنه يطلب منه فيعرض عنه فيرجع المقصود أنه ما يكون هناك ملك لأحد لله مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب اهدنا الصراط المستقيم الهداية هي الدلالة لا, لا. اهدنا الصراط المستقيم نعم. اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية التوفيق خلق الهداية في القلب ولا مانع أيضا من أن تدخل فيها هداية الإرشاد بأن ربنا دلنا على من يرشدنا على الصراط المستقيم فتكون فيكون مقصود بالآية الهدايتين نعم هداية التوفيق وهداية الإرشاد فإن الله من هداه هداية إرشاد يسر له عبد يهديه ولا طالح حمل عن عالم شيء ولي قال الله وأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم أرشدناهم بوسط انبيائهم فلم يقبلوا دعوة انبيائهم او دعوة نبيهم الثانية الهداية هداية توفيق وهي قوله انك لا تهدي من احببت نعم ولكن الله يهدي من يشاء يا عبادي كلكم ظالم الا من هديته فاستهدوني اهدكم نعم فالله عز وجل إذا هدى العبد قادر أن يهديه بالمعنى ييسر له من يدله ثم يخلق الهداية في قلبه ويقبل دعوة اهدنا أي دلنا على الصراط المستقيم ما كان عليه النبي والصحابة وصفه هذا وصفه صراط الذين نعمت عليهم مع النبيين والشهداء والصالحين من الصحابة المهديين نعم وزيادة في الوصف لأن النفع اعطيني او اشتري لتفاح حمراء هذا وصف اقول غير كبيرة ولا صغيرة يعني متوسطة فالنفي هذا يدخل في الوصف ولا لا لما يقول له غير كبيرة ولا صغيرة يدخل يدخل فلما قال اهدنا الصراط المستقيم هذا وصف للصراط وأنه مستقيم لا عجاجة فيه ليس إلى الشوهات ولا للشبهات ولا يكون ذلك الا بالدلال على العلم النافع هو الذي تعرف به الصراط المستقيم فلا يمكن تهدر الصراط المستقيم على طريق الجماعة التبليغة والصوفية انك تلهم ذلك الهاما أي ممكن غير المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق وضلوا وجحدوه به الذين أتينا بالكتاب يعرفون أو كم يعرفون من آه ومن الظالين أي وبعدها أيضا عن طريق الظالين هم النصارى لأنهم لم يتعلموا الحق بل اهدنا إلى صراط النبي والصحابة لأنه قال استفترق أمتي لأنه قال استفترق أمتي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة سبع فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وعلى صحابي. إذا كنت خارج صلى فلا أرى دليلا يجعلك تقول آمين إلا إذا كنت داخل صلى فبعض الناس ربما قرأ تلاوة صلاة الله تلقى يبغي الموضوع عليه وعلى الظالم آمين وظننا أنه داخل في الفاتح لكن الظاهر والله أعلم أن هذا كان يقرأ في الصلاة آمين في الصلاة أما خارج الصلاة نحتاج فيها إلى دليل ثم إذا قال آمين بالتخفيف لا يقول آمين لأن هذا معناها قاصدين ولا آمين البيت وإذا بدأ الإنسان يقرأ الفاتحة فإذا بدأ فهل يرتل الاستعاذة هذا لا شك يكون من البدع لأن الاستعاذة دعاء والدعاء لا يرتل إنما يرتل البسمة لأنها من سورة النمل فأجد بعض المعلمين كنا نحضر عندهم أو هكذا ربما يرقل الطلاب يلقنهم التجويد في الاستعادة والترتيل فيها يقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان قل لو هل القرآن هي في آية فيها أعوذ بالله ما فيه كيف تلزم بالتجويد والمد والتطريب أو التغني هذا بدعة، فعليهن يقول عوذ بالله الرجيم كما يقول في دعاء القنود اللهم في من هدايت هل السن في دعاء القنود اللهم في من هديد. قطع خطأ فكذلك في الدعاء عوذ بالله الرجيم لا ترتب بل ترتل البسمة لبعدها النآية من فتقول أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا في دعاء القلوت لا يرتن والتنبيئة لا ترتن فكذلك ال... الاستعاذة في بداية القراءة لا ترتن لأنه ليس من القرآن نعم يكفي هذا القدر من تفسير سورة الفاتحة وهي أفضل القرآن هذا الحديث معناه الصح كيسر السائب اليمن حديث إث صلاة إثر الصلاة اللغو بينه اللغو الكلام الباطل والذي لا فائدة فيه فحينئذ يحافظ الإنسان في نافلته بعد النافلة أو مثلا صلاة العصر بعد صلاة المغرب يحاول أن يحافظ بين هذين الصلاتين على البقاء على استقامه من غير لغو من غير لغو نعم فهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه والذين هم على اللغو معرضون هل نسمي الكلام المباح لغو لو كان كذلك لا النبي على عائشة وهي تقص قصة مباحة فقالت له اجتمعنا احدى عشر اسوة وتعاهدنا وتعاقدنا على ان لا من اخبار ازواجه شيئا قصة قصة نعم كما قال من مس الحصة فقد لغى ومن لغه فلا جمعة له لا. لانه فعل شيء باطر ولا لا وهو مس الحصة طيب أم كانت تصلي في اليوم أكثر 12 ركعة فقيل الله لا, لا تزيد على 12 فين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة نعم ايه كان نبي الله عليه وسلم 12 لكن النافل المطلقة كان شيخ عندنا فاضل من أهل الحديث يتأول فيقول لا يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من يصلي النبي في اليوم والليلة كيف صلى النبي 11 وتر اكثر شيء 12 سنة الراتبة الضحى اقول ركعتين او اربع او ثمانة بالكثير غيرها ما يجوز زيادة لانه لا ينقل على النبي وقتها ما عرف تردع الشيخ طالع كلام كلام مقنع في البداية لانه نحن نتعبد طريق النبي لانه نكون اعبد من النبي كيف نجيب ركعات ما فعلها النبي في اليوم والليلة كلام مقنع ولا؟ ها؟ فشرت فترة عن هذا القول يعني او انه في ذهني في ذهني حتى لقيت شيخ العلماء بالزنباز رحمة الله فكنت معه في مجلس عشاء قبل هذا الكلام صار الآن يمكن لما تسعة عشر سنة. فسألته عن ذلك فقال ثبت أن النبي صلى غير هذا في حديث اعتمان في حديث صليت أن خلفه لا أكثر فدل على أصل جواز والنبي قال صلى نعم أو كما ذكر خاصة النبي قال صلى خير موضوع فالمهم عرفت بعدها أنه يجوز زيادة كما كان بعض الأمة يفعل ويصله في اليوم ستين ركعة نافلة مطلقة أي صحيح هذا يكون السجود صل صلاة مباح مو مب... بيجي صاحب صلاة الرغائب يقول لك يا أيمن صلي معي الرغائب كل وش الرغائب قال لك ألف ركعة اول جمعة من رجب تقوله لا والله ما صلي النبي ما صلى كيف يقول لك يا أيمن النبي قال من سجد لله سجده رفع الله درجة تعال فقل له ذاك في السجود السني اما أن سجودك بدعي فلا يزيدك الله إلا انحطاطا لا يرفعك درجات فهمت؟ ايه نعم لابد يكون السجود سني كصلاة الضحى كذا ما يجي السجود سلاة الرغاء بألف ركعة وينتظر أنه لا يرفع درجة بكل هذا هذا سجود بدعي ما يقبل منه خلاص يا ايمن فهمت المسألة ولا نزيد <تصفيق> من لديه عيب في نطق الراء تكرار أو لدغة في راء كما يقول بعضهم خذها من طاغ راء عنده لتقا فيها صلاته صحيحها عذره مقبول عذره مقبول نعم مش عندك أيضا من بيت في الجنة اذا صليت السن الراتبة وحصيتها 12 حسبت لك فصليت ركعتين قبل الفجر اربع قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء كم بني لك بيت في الجنة واليوم يا خيمن يقال حجزتك ليلة في فندق خمس نجوم ليلة وإذا به يطير قلبه فرح لأنه يرى الفخامة ويرى السرير الوثير والمصابيح الجميلة الأخاذ للنظر والطعام اللذيذ يؤتى له إلى الغرفة فيحس ينعتر فيه وينشراعه وليه ليستعجر له فقير غبى المسلم على هذه الحقيقة أنه يستحضر وهو يصدى 12 ركعا يذنى له بيت تصور كيف فراش الجنة وأثاثها ورخ... و... و... وأرضها وتعرف البناء في الجنة كيف لبنة من ذهب ولبنة من فضة ائتيني بعض شركة للفنادق العالمية تبني لي فندق 20 متر في 20 متر بلبنة من, من فضة ولبنة من فضة كله يعتذرون يقول ممكن نفعل نجتمع كلنا شركات مع بعض نبني 20 متر في 20 متر لكن تكون الليلة فيه 9 مليون مثلا عشان يعوضوا الخساره فانت مجانا في الجنة تسكن بالعمل الصالح في شيء لا عين رأت لا يشبه فخامة الفنادق خمس نجوم ولا سبع نجوم اللي احنا لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعار عليك أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس صلي الظهر سلام عليكم ويذهب إلى عم عمله ما يصلي سنراتب ويبنى له بيت في الجنة كيف يزد بيت في الجنة سبحان الله العظيم والعلامة الباني حسن حديث من قرأ عشرة قل والله واحد عشر مرات بني له قصر في الجنة وهو فقط بيت قصر حسنه والعلامة الباني وين كان ضعف وشيخنا بن باز نعم لكن إذا صار لك ترجيح وجدت عالم ضعف عالم صحح وش تسوي وانت ما درست علم الحديث وليس كلا بحث فرضا كنت عالم بالحديث فكلا عندك بحث ترجح قول الاعلم الشيخ العلم الالباني اكثر تخصد الحديث واوسع اطلاعا من الشيخ العلمة من باز تحسن حديث من قرأه عشر مرات حتى يتبين لك علته يمكن طالب حديث فرجح والله اعلم وصلى على امين وعم اذا اقام الصلاة الامام اقضيها بعد اقضيها بعد الظهر. أكثر واحد أسر اليوم أنت خير الآن عذر بالنسيان يجي بعد رصر النبي أتى بها بعد العصر نافة الظهر لا اخضيها بعد العصر لورود الدليل لكن بعد المغرب كان الشيخ فيه دقة كأنه يرى إن كان كذلك أنه ما عندنا أن أحد من قضاها بعد هذا الوقت يمكن هذا الدقة اللي عنده منهج السلف يعني والله أعلم إيه نعم إذا كان متعود يصلي 11 يقضيها بين الفجر والظهر 12 إذا كان متعود يسوي 5 النبي كان يفات الوتر يصليها شفع بين الظهر والله المهم أن النبي قال من صلى 12 ركعة وأطلق ما قال الراتبة؟ نعم والله أعلى وصلاة